بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما دعينا به ازواجا من ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفر جلاحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم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 فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبش بحمد ربك وكن من استاجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين